هل توجد أمور يستحب للمعتكف أن يفعلها وأمور أخرى يكره فعلها يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات ومن الطاعات دراسة العلم الديني ومذاكرته أو تعليمه، ويستحب للمعتكف أن يتخذ ستارا في صحن المسجد اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، كما يكره له الامساك عن الكلام ظنا منه أنه قربة إلى الله. اللهم إلا إذا كان مستغرقا في فكر في خلق الكون أو في تحضير مسائل تفيده أو تفيد غيره فإن إن عن الكلام ليس مكروها والله أعلم